إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدع لهم الرحمن الدّه فإنما يسرناه برسالك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتوافر به قوم الدّه وكم أهلنا قبلهم من قرن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 إذرأنا رن فقال لأهلهم كثؤم لي ألسنا را لعلي آتكم منها بقبس أو أجد على النار هدا فلما أتاه نوديا يا موسى نوديا يا موسى انرض مكفخ عن عليك انك بالوادي المقدس طوى